بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسق في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى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 شيء. كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأفين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 أَمْ لهم ثلّم يَستمعون فيه، فَالْيَأْتِ مُستمعهم بسلطان مبين. أَمْ له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجران، فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب، فهم يكتبون.